بل قالوا اضغاث احلام بل افتراه بل هو شاعر فلياتنا فلياتنا بايه كما مَا الاولون ما آمنت قبلهم قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليه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 ويأتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إِن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون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 وآلهة من الارض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عن عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه الهه قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي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 يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دوني فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَدْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حي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 وَجَعَلَ السماء أَسْقَفًا مَّحْفُوظًا وَهُمْ عَن آيَاتِهِ مُعْرِضُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ والقمر كُلٌّ فِي فلك يَسْبَحُونَ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدِ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْرُ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 أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِنَتَكُمْ وَهُم بِذِكْرِ الرَّحْمَانِ هُمْ كَافِرُونَ خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِن عَجْلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن النار ولا عون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 قل men yeklowكم بالليل والنهار من الرحمن Bel هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا z nich nie jesteśmy w أرضنا أنقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أعذرك بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا لا ي ولئن مستهم نفحه من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا انا كنا ظالمين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 وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَزَلْنَا أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ وَلَقَدْ أَتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها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 قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلك من الشاهدين وتالله لاكيدن اصنامكم بعد ان تولوا مدبرين رجع لهم جزازا الا كبيرا لهم لعندهم اليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآل يتنا لمن الظالمين قالوا سمعنا فتي يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأتوا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 są to osoby, które nie są w stanie znaleźć się w tym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 Pani وَلُوطًا witam الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ وَوَهَبْنَا لَهُ witam وَيَعْقُوبَ witam serdecznie, جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ serdecznie,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 وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَقِّ بِإِذْنِ فَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا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 وأتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا, رحمة من عندنا وذكرى من عادنا وذكر للعابدين وإسмаيل وعدريس وذلكف كل من الصابرين وادخلناهم في رحمتنا انهم من الصالحين وذا النون الذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات.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 يا ويلنا قد كنا في وفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم عَسْبُ جَهَنَّمَ أَن مَّأْتُم لَهَا وَارِدُونَ لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ آلِهَةً مَّا وَرَدُوهَا وَكُلُّ نَفْسٍهَا خَالِدُونَ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 وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة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 وعدا علينا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَا الصَّالِحُونَ إن وإن فيها ذال بلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما فهل أنتم مسلمون فَإِن تولوا فقل على سواء وإن أدري أقريب أن